في نفي فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم ادرا كبيرا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم فالرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد عقد ميثاقكم ان كنتم وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُم أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنْ آمَنَ فَقَمْ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْلَى دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وكلن وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعف له وله ادخ كريم